بعد الحلقة ان شاء الله هندخل على الجرط بذلك الله خيام تحت عمرك حبيب بذلك الله اه حلفت على موتك حبت رفنا حفت على جدا ما جلاش يخلناها عابل من خلاص هنفرقوه شو أنا ملي بس قال الله تعالى يا الذين امانوا واذا تتبعوا دخلقين الموت الله العظيم داخل الضرومة الداخل معك يا أيها الذين أمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بفنشاء المنتر ولولا فضل عليكم ورحمته ماذا كانكم من أحدهم أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليهم يا أيها الذين أمنوا لا تتبع خطوات الشيطان هنا مسائل من الأهمية المكان إذا وجدت الله ينادي على الذين أمنوا يا أجوال الذين أمنوا أولا كما قال ابن مسعود إذا قال الله يا أجوال الذين أمنوا فهذا نداء فعيها سمعك يعلم أن الله أراد منك أن تنسبه وأن يتفتح قلبك وعقلك لتعهي ما يأتيك فإنه أمر تأتمر به أو نهي تنتجل عنه يا أجوال الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان كأنه قال وان من علامات الايمان في قلبي عدم اتباع خطوات الشيطان وهنا في قوله لا تتبعوا خطوات الشيطان لم يقل لا تتبعوا اه ماشي, ماشي لا تتبعوا الشيطان ماشي, ماشي لا بس اسالهم مكان باقي عشان ما امم ما هو مور لا عفوا لا تتبع خطوات الشيطان لا يقل اتبعوا الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان ولم يقل اتبعوا الشيطان لان الشيطان له مقدمات يتقنها ويصبر عليها وهو من من يخلط الحق بالباطل عفوا انا انا متعب جدا فسامحوني لو كان صوت ليس يعني واضحا فسامحوني انا يعني الحمد لله منها. نعم. قال لا تتبع خطوات الشيطان أي تزينه ومقدماته كما قلنا بأنه يتقن كيف يخلط الباطل بالحق لأن الناس لا يقبلون الباطل المحط فلابد أن يخلط ويغلف ببعض الحق لأن في الداخل نوازع وفي, وفي النفس النفس اللوامة أيضا ما تسكت فلذلك ترى هو يحاول خدر الإمكان حتى يكون مدخلاً للبعض ممن يريد أن يرح نفسه بما فعل ولا يؤنبه الضمير نعم قال لا تتبع خطات الشيطان تزيين الشيطان نعم وتزييف الشيطان حتى يعني يجعل الأمر على أنه للدين كالذين ينكرون أخلون ينكرون على عائشة رضي الله عنه وقد تكلموا في هذا الباب دفاعا عن النبي هذا الشيطان يلبس في هذا الباب كما رأينا بأن الكرمية كانوا يجذبون على, على رسول الله اخل نحن نجذب لرسول الله ما بنجذب على رسول الله وأيضا الخوارج قالوا نحن ننصر دين الله برشعلها. وهذا الأمر عفوا نعم منكر هنا عند المعتزلة وغيرها فهذه كلها من تلبسات الشيطان على الإنسان لكن لا لابد أن أقول شيئا بأن الباب ورا لتعلمه جيدا وافق شن طبقه وافقه فعانقه وافق شن طبقه فوافقه وافقه فعانقه يعني صادف هواه وقلبا خاليا ستمكنا يعني هو يريد ذلك هو هو يريد ذلك لذا ركا سمح للتلبيس عليه ان ان قال يا الذين أمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يعني من يتبع خطوات الشيطان ويرى ما يروح في الأفق من البطل المرتبط بوعد الحق الذي يلبس به فإن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء ولا يأمر إلا, إلا بالمنكر يعني كل رضيرة يأمر بها ويأمر بكل, من بكل منكر كل ما كلف الشرفه يأمر به ولذلك الشيطان خلف الإنسان يريد منه الكفر هذا أقصى ما يريده الشيطان وهو يحاول بكل ما أتيه من قوة بأن يجر الإنسان إلى أن يخرج من دائرة الإسلام ليخلد معه في النيران فإن لم يستطع ويجاء معه في الكبيرة سبتوا عليها وإن الكبائر ضريد الكفر وإذا استمر المرء عليها ولم يتب منها ومات وهو عليها فهو على خطر عظيم ومع ذلك نقول لا نستطيع أن نجزم له بنار بل هو في مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وأدخل الجنة من أول وهلة ومع الكبائر مادم التوحيد منعا من الخلود في النيران قد يكون منعا أيضا من الدخول من أول وهلة في النيران لسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زن وإن سرق فقال له أبو ذر وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق وإن شرب القم وعلى رغم أنف أبي ذر فهو في المشية يعني نهاية الأمر بأنه في المشية نهاية الأمر أنه في المشية في مشاء الرحمن في كفي مشاء الرحمن فهو يمكن ان يدخل الجنه من اول وهله نعم يمكن لكنه على خطر افتح افتح انا انا 14 انا الساعه 4 اه الله يا راجل 4 و 5 بيقول انت هات المدرس الثاني هات المدرس الثاني و كام كمان رنوس 4 افتح الباب بس هيك والله احسنت ربنا يرضى عليك بالصحه كل سوء يا رب الله يكرمك ابدا يدخل عاد واحد بس يقول ده ده هو ده هو ده وده وده وده وده طب والله لا شكلك بالنسبه لحنان يا مولانا تغذى يا خيتي شو رايك في قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن الله جل فعله تفضل عليكم ولم يجعل له ولم يمكن للشيطان منكم وأن الله جل فعله تددكم ووفقكم وهذه المسألة في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن فضل الله جل فعله لا يكون إلا لمحل قابل والرحمة أيضا لا ينالها أحد إلا أن يأخذ بأسباب الوصول إلى هذه الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا آآ آآ قال يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وهذا وفاقا بينه وبين قول لا وأن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون قال هنا الآن بما كنتم تعملون والباء هنا ليست مقابلة كما قالت المعتزلة بل الباء هنا باء سببية والمعنى هنا أن, أن السبب لدخول الجنة, سبب دخول الجنة الأعمال ودخول الجنة أصله برحمة الله جل فعلا لأنه لا من ليس من عمل يصل بالإنسان إلى الجنة كل عمل يعمله الإنسان لا يساوي نعمة من التي أنعم بها الله جل فعلا على العبد والعمل الذي يأتي به العبد من الله جل فعلا والله خلقكم وما تعملون سهل لا سهل هو, هو ديئة جدا دي دي نعم مجد الله. مش. انا في لديك ولولا فضل الله عليكم ورحمه واولا فضل الله عليكم أن ان وفقكم للاخذ بالاسباب لتنالوا رحمته. ولان الله صح. اذا خلصنا شيء. ا الله بهذه لا يرحم إلا من يستحق الرحمة تفضلا منه وكرما ولذلك قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذا لما قال يدخل من يشاء في رحمته فيها لفت الانتباه إلى أن المشيئة هنا عن علم وحكم عن علم وحكم فالله يعلم المحل القابل فالله يعلم المحل القابل لهذه الرحمة فيرحمه ويرزقه ويسدده والدلالة على أنه لا بد من الأخذ بالأسباب للوصول إلى الرحمات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة, أو لا يدخل جنة أحدكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أنت غير الله برحمته عليكم السلام وبركاته تغيبت أمس قال أيضا ان قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإن احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي الذي يبصر به ويده التي ويده التي يقبض بها ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لا اعطيانه ولا ان استعاذني لا اعيذنه وما ترددت في شيء انا فاعل وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قد روح المؤمن يكره الموت واكره مساته يكره الموت واكره مساته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم واكره مساعدة. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان من اتبع خطى الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمه ومن اعظم فضل الله على العبد الإسلام كما قال الله تعالى فبذلك فليفرح فأعظم فضل الله على الإنسان أن ينشئه على الإيمان وعلى الإسلام ومن أعظم فضل الله على العبد إنهدا أن يثبت الإيمان في قلبه وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ليلة نهار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيد ولولا فضل الله عليكم وهذه أيضا أولية الله للفعلات العبد إنما يتعبد لله جل في علاء بأوليته يعلم أن أولية الفضل ويعلم أن أولية الفضل من الله جل في علاء وهذا التعبد باسم الله الأول وآخرية الأمر إلى الله جل في علاء فيعلم في أن الإخلاص ينجيه وأن العمل لا يقبله الله جل في علاء حتى يسعد في نهاية ما قدمه إلا أن يكون مخلصا في العمل لله وحده لا شريك له ولولا فضله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا فلا يمكن للإنسان يترك لنفسه أن يزكى بحال من الأحوال وهذه أيضا فيها دلالة على أن الخزان للعبد أن الله جل فعله يكله لنفسه فإن وكله الله لنفسه فقد خذله نعم يميني حاضر ماشي ومن خذله الله في فعله بتوكيله لنفسه فقد, فقد ضاع وضيع نعم. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأعظم الرحمة أن الله جل فعلان يجعل المرء يستشعر بحلاوة الإيمان عند, عند عند التعبد لله جل فعلان الرحمن سواء بالعبادات القلبية أو العبادات الظاهرة للجوارح نعم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدا كده ما زكى يهمني أنه سيقدم يهمني هذا ليس علي يا مخرج ما زكى منكم هكذا ايش تبوها خلاص أنا سامحونا بعد الحلقة إن شاء الله نكمل على ذلك ونسأل الله أن, يكون أن نكون ممن زكاهم الله جل في علاء وليس ممن قد وكله الله لنفسه ومن وكله الله لنفسه وكله لخزلان ولبوار ولعار وشنار في الأخرة النار قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا تأبيدا له الآن لأن الإنسان يميل إلى الشر إلى الفتنة لولا أن الله جل في علاء يحجب عنه <تصفيق> انت فين ما تخش علو انا هقفل على طول قال ولكن الله يزكي ما يشاء والله سميع هذه الايه ولكن الله يزكي ما شاء هذه ايه تطلبنا من <العبادة> الشكر لله جل جلا في علا صباح مساء ليله لا نهار فإن العبادة فإن العبادة خيرهم من ربهم جل في علاء توفيقهم من ربهم جل في علاء عباداتهم من الله جل في علاء فعليهم أن يشكروا وهذا نوضحه إن شاء الله بعد الحلقة سامحوني, سامحوني. سبحانك الله ومعرفنا ربنا ومحمدك أشهد أن لا لا لا أنت استغسرك وأتغري نكمل أبتدأناهم من الكلام على التفسير سليم عائل الآن نعم ما زلنا مع قول الله جل في علا يا أيها الذين أمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يحمر بالفحشاء والمنكر قلت في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زكى منكم من أحد أبدا وأن هذه وأن, وأن أن أصل الفضل من الله جل في علا وأن لسان ترك لنفسه لذل وإنه لو وكل الله لنفسه فالخذب وأنه على خطر عظيم وأنه على خطر معظيم وقال ولولا فضل الله عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى, تعالى في الحديث الفنسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتك استهدوني أهديكم يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوت فالتكسوني أكسكم وأيضا فضال الله تعالى إعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغسر الذنوب جميعا فاستغسروني أغسر لكم فاستغسروا ولو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد يعني ما تزكى منكم من أحد ما زكى أحدكم نفسه إلا بالله لرشعرها فضل الله تعالى ونسي وما سوها فأذهبها فجرها وتخواها ولهذا خطاب خاص بمن خاض في الإفك ماذا خطاب عام على قولين لأهل التفسير فمن أهل التفسير من قال بأن الخطاب خاص بالأربعة الذين تكلموا في حادثة الإفك وتكلموا في عائشة رضي الله عنها وأرضاه والأصل أن الخطاب على العموم هو الله جل في علاء قال ولولا فالله عليكم جميعا ما ذكى منكم من أحد أبدا وفي قوله ما ذكى منكم من أحد أبدا وكن هذه على العموم على الراجح ومعناه ما اهتد منكم أحد فالجلال قال النبي وقال الله تعالى يا عبادي كلكم طال إلا من هديت فاستهدوني هذه هدي. وقيل ما صبح صلاح يعني زكاه الله جلس علاء وانصبح في نفسه وأصبح غيره فقيل نقى قلبه وتطهر وهذا أصل الصلاح وصلاح القلوب وأصل الإحسان بنقاء القلوب ما تكمنكم من أحدكم أبدا وهذه أيضا كما قلنا هذه الآية عظيمة لأود الإنسان أن يلاصف هذه الآية حتى يرى في نفسه الافتقار التام لربه جل فعلا مع عجزه ونقصه ويعلم بأن الله جل فعلا هو الذي يهديه إلى سبيل الرشاد وان ادات كل الايات فان قلبه لا له ولا يقن فيها ولا يعتق مراد الله جل وعلا من من رؤيه هذه الايات ولا تظهر ثمرتها لو الا ان يوفق الله قلبه سبحانه وتعالى ولذلك طلب تعالى ان الله يحول بين المرء وقلبه وقال الله تعالى ومن يريد له فتنه فلان تملك الله شيئا تملك لهم من الله شيئا طال اولئك الذين لم يرد لهم لم يرد لهم ايطه ايرى غيا على غنيهم وطغyana على طغيانهم نعم قال اولوا افضلكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي ما يشاء وقلنا كلما وجدت ذلك فاعلم أن المسألة نعبع عن العلم والحكمة ولذلك أنظر إلى ختام الآية قال الله تعالى قال والله سميع عليم قال والله سميع عليم عندما قال ولكن الله يزكي ما يشاء فمشيئة الله جلد في علامة منه حكمة فإن الله يعلم المحل القابل ومن حكمته أنه يضع فيه الإيمان يضع فيه التوفيق والتزديد يقدمه على الأنام والله على كل شيء قدير فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم لو كان كيف سيكون فقال الله تعالى ولكن الله يذكي من يشاء شو الختام هنا بإسمين جليلين وخلنا في القاعدة العقضية بأنه إذا, إذا انضم اسمه إلى اسم لذا الكمال كمالا لذا الكمال كمالا قال قال والله سميع عليم والله سميع عليم هنا كأنها تأتيك بأن العبد كلما افتقر إلى ربه دعيا راجيا خاضعا متمسكنا ذليلا وفقه الله جل, جل في علا باستجابة دعائه فكأنه هدى وزكى لما طلب من الله الذكاة لذلك كان النبي صباحا مساء الانهار يقول اللهم يقول يا حي يا قيو برحمتك أستغيث أصلح ليشأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين مالا ولكن الله يزكي ما شاء والله سميع ونسمع سميع إجابة يعني سميع لدعائكم يسمع دعائكم فيستني بلكم وأنتم في كل يوم خمس مرات تدعونا تقولنا اهدنا الصلاة المستقيم فالله سميع عليم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال سمع الله لمن حمد. يعني سمع لجابة والمعنى التجابة لمندعاء فهنا والله سميع عليم ويعلم الله جلالك من المحل الطابق من المحل غير الطابق لهذا الهدى وهذا الدين قال الله تعالى ولولا فضل عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن قاله الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع يسمع دعاء من أراضي الهدى وأن من دعى ربه بالهداية هو الذي استقر في قلبه أنه لا يجهس إلا بهذه الهداية فيدعو الله ويقدم بين هذا الدعاء العبادات فهو مهيئ إلى أن يهتدي لذلك الله تعالى والله سميع عليهم يسمعه غاكم ويعدم من التحدي القابل من غير قال الله تعالى عليا تلي الفوضى وتتمنكم الساء ايوت القربه والمشاير والمجينه فيسبذوا الياق الاصفه او تحبون ان يرفع الله لكم او ولا تدي ولا يقسم ما الذي يتعلع عليا عندما قال والله لا اكفر بالله لك ابدا 89 فالله تعالى من الذي يتعل عليه من الذي يتقدم اقسم عليه ولا تلو فضتكم السعه ان لا يقسم بالفضتكم السعه وباجماع المفسرين المقصود بالايات ولا تري الفضتكم السعه هذا المقصود بذلك هو ابو بكر ما الله لا قوه المقصود بذلك هو ابو بكر فأبو باكر كان من الناس ومن أغذى الناس فصرف ماله كله, أنفق ماله كله عن بصرة أبيل في الدعوة إلى الله ذلك العالمي نصرة لدين الله ذلك العالمي ولما استنهض أن نمس أسلم الهمما أتى بكل ديت مالي حتى سأله أن نمس أسلم ما تركت الأهلك فأنا تركت الله ورسوله فيغة الجمع ومن الذي يعني يذكر في فيغة الجمع, الجمع الجبار في طوال شواد الأرض وأبو بكر وأحب نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله بعد الأنبياء المرسلين وكان أبو بكر رضا ينفض على مصباح ومسطح تكلم ما في الأمر فلما تكلم مسطح قال أبو بكر والله لا أنطق عليه كناس يعني يوقف هذا الخير فلما أنجل الله جل في ولا يتلوا الفضل منه استعى ولا يتلوا الفضل منكم واستعى وهذا البحث فيه كما قلنا الخطاب لأني بكري لما أقسم أنه لا, لا ينفق على مصطح لما تكلم في هذا البحثان لكنه يقيم على الحد وهذه حد ذاتها دوبة فأبو بكرت الله عن أرضاه قال فيه النبي, النبي صلى الله عليه وسلم صدت عني كل خوخة لما اشتد عن عمر وقال قد كذبتموني وقال في ضغط صدت عني كل خوخة إلا خوخة بس قال وكاني بماله وأهل فقال ولا ترموا من لنفض منكم أسعى يهدوا من للخربة والمقصود ذلك مصبح ووضن والمسكين والمساكين والمهاجرين وهو جمع ظهنا وصفتين القربة والمهاجرين وهو متكين أيضا على ذلك انو فضلكم و فلما سمع ابو بكر الايات قال تحبون ان يغفر الله لكم قال بل ان ربي يحب البلاء ربي يحب البلاء ربي يحب واعاد على الانصح ففي الايات كما قلنا المنصب العظيم الذي بثه الله عنهم ورضاه وبين الله جل جلاله خطر مكانه عزته من الامه لانه قال صلى الله عليه وسلم ما ما شمس غابت على خير من بعد قبر مصيه ع خير هذا صلى ولا تنفذ فضلكم استعانة القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ولا صفوا ولا صف اجزاوا لحسن نسبهم فمن عفا واصلح فاجره على الله انت ابو بكر واصلح وسامح وغفر فرفع الله قدر ابي بكر رضي الله عنه وذرا صار خليفه المسلمين ولا يفضل بكر من consta اي وربه والله سكين مؤثريده في, في سبيل الله وليعفو وليصفح تاي الله إيه؟ هل يغفر ايه هذا تكون ايفرضا لكم والله غفور رحيم ونال وقت وقال بل احب بل احب فانتقم اعاد الله على مصح انظر هنا عندما تحس بمن اساء اليك وترد انت فعل الاحسان ارتفع درجات عند رب الارض والسلام قال النبي صلى الله وما جاد عبد بعفو إلا عزا وما جاد عبد بعفو إلا, إلا عزا الثوائد المصطبات الرحمن قال وسلم لها أحكام المقاص ما بكم النعمة فمن الله فعليكم الشكر تفضلوا معرفه تفضل اهل الفضل الفضل عرفت الفضل اهل الفضل لو في اسئله تفضلوا ننتقل الى ايوه وليس عينا على كل الحاضرين لا موقت ورد في مو كثير من الصحابة ولم يصلي عليهم الجميع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نام وماتت المرأة السوداء التي قد تقوم بالمسجد فصلى عليها الصحابة وما أعقاد النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرض علم لأعقاد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ربنا سبحانه وتعالى الفضل على الرحمة بالآية روما قولي وصلت بلا شيء يذكروني بالآية طيب يذكروني بالآية طيب أنا شوفة في الآية. ولولا فضل عليكم ورحمته في ممتاز سؤال جيد جدا في هذا البيان. هنا قدم الله جلس على الفضل على الرحمة لأن الفضل سيكون هو السبب الذي يجر العباد للسبب لينالوا رحمة الله نقول أنهم لا نجات لهم ولا دخول للجنان ولا سبب حتى للرفع إلا برحمة الله ورحمة الله أبى الله أن يعطيها لأحد لا يستحقها وأن الوصول إليها بأسباب فمن هذه الأسباب الأعمال التي يقدمه العدل تذكير العبد بفضل الله عليه يلزم الشكر والشكر عمل وهذا العمل يكون سببا له من أن يرتقي إلى أن ينال رحمة الله جذبا في علام أرجو أن أكون وفقت في ذلك أو وفقت في ذلك أرجو في يا رب انا الطلاب طيب الان مطبع علينا جميعا اللهم تبع علينا تبع علينا جميعا ربنا جزاك الله خيرا لوقت فضيله بتاع شكرا لوقتك تقول ما صح حديث ان مصور شداداء الانسامه حديث صحيح بتاع قالت ان هو حديث صحيح ولا أن المصور يأتي يوم القيامة ويكون من أشد الناس الموحدين عذابا لأنه أتى بكبيرة عظيمة طب لنا كبيرة عظيمة لأن هذه الكبيرة فيها منضهاء لخلق الداجة التي عداها وقد بيّن النبي العلا قال يمضاهكون خلق الله فهذه يعني لازمها المنازعة في الربوبية ولا أحد يبتعيها ولله الحمد منه لا أحد يبتعيها لكن لما كانت وصيلة الى ذلك الله جلت العلاما عهد وانت ترى الرعون في عصبنا هذا ويتبجح الكافرون في المناسخات وكلام مثل هذا هل الصور تم نعصول ملايك نعم الصور تم نعصول ملايك ونحن فصلنا القول في ذلك لو, لو